فقل له عرفت ان الله كف ومن قصد الاصنام وكف وايضا من قصد الصالحين وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فان قال الكفار يريدون منهم النفع والضر وانا اشهد ان الله هو النافع الضار المدبر لا اريد الا منه والصالحون ليس لهم من الامر شيء ولكن اقصدهم اوجوا من الله شفاعتهم جوال ما ابي منهم شيء بس ابيني يشفعوا لي عند الله تبارك وتعالى نعم فالجواب ان هذا قول الكفار سواء بثواء فقع عليه قوله تعالى والذين اتخذوا من دونه اولياء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا وقوله تعالى ويقولون هؤلاء شفعاء عند الله هذا قول المشرك ان هذه الاصنام هي شفعاء نعم واعلم ان هذه الشبهه الثلاثه هي اكبر ما عندهم فاذا عرفت ان الله وضحها في كتابه وفهمتها فهما جيدا فما بعدها ايسر منها فإن قال أنا لا أعبد إلا الله وهذا الالتجاء إليهم ودعاؤهم ليس بعبادة فقل له أنت تقر أن الله فوضى عليك إخلاص العبادة وهو حقه عليك فإذا قال نعم فقل له بين لي هذا الفوضى الذي فوضه الله عليك وهو إخلاص العبادة لله وهو حقه عليك فإنه لا يعرف العبادة ولا أنواعها فبينها له بقولك قال الله تعالى أدعوا ربكم تضرعا وخفية يعني هو يقول أنا لا عبد إلا الله لكنني أدعوهم طيب الدعاء عبادة الدعاء عبادة نعم فإذا علمته بهذا فقل له هل هو عبادة لله تعالى فلا بد أن يقول نعم والدعاء من العبادة فقل له اذا اقوت انه عباده ودعوت الله ليلا ونهارا خوفا وطمعا ثم دعوت في تلك الحاجه نبيا او غيره هل اشركت في عباده الله غيره فلا بد ان يقول نعم فقل له قال الله تعالى فصل لربك وانتقل انتقل الى مساله ثانيه اول شيء في الدعاء هو يقول انا ادعوهم لكني لا اعبد الا الله يقول لا الدعاء عباده وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبروا عن عبادتي فالدعاء عبادة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الدعاء هو العبادة فإذا أقر انتقل إلى عبادة أخرى وهي النحر وهكذا من عبادة إلى عبادة حتى تصل معهم بالنهاية إلى مفهوم العبادة نعم فقل له قال الله تعالى فصل لربك وانحر فإذا أطعت الله ونحوت له هل هذه عبادة فلا بد ان يقول نعم فقل له اذا نحوت لمخلوق نبي او جني او غيرهما هل اشركت في هذه العباده غير الله فلا بد ان يقر ويقول نعم وقل له ايضا المشركون الذين نزل فيهم القوان هل كانوا يعبدون الملائكه والصالحين واللات وغير ذلك فلا بد ان يقول نعم فقل له وهل كانت عبادتهم إياهم إلا في الدعاء والذبح والالتجاء ونحو ذلك وإلا فهم مقرون أنهم عبيد تحت قهو الله وأن الله هو الذي يدبر الامر ولكن دعوهم والتجوا إليهم للجاه والشفاعة وهذا ظاهر جدا واضح كلامه